أنا درة مكنونة، أنا زهرة فيحة، أنا حرة ومصونة بحجابي الوداع. أنا درة مكنونة، أنا زهرة فيحة، أنا حرة ومصونة بحجابي. الودة. هو واجب ووقار هو طاعة وفخار وفريدة لله ليس الحجاب شعار هو ووقار هو وفخار أنا ذرة مكنونة أنا زهرة فيحة أنا حره ومصونه بحجابي الوداع. هو واجب وأصيل تاج الحياء جميل ولطافه الاذواق الأذواق هو طاعة الخلاق لا طاعه الأهواء هو زينة الأخلاق ولا انا حره